وكل براءة غرابة وكل غرابة في النار. نخلو قسمنا الحديث من حيث ورده إلىنا تجمع متواصل واحد. قسمنا الحديث من حيث ورده إلىنا أي بعدد ورده إلى متواصل واحد. فما كان منه مروياً بطرق غير محصورة ثمانك تواثر وما كان منه محصوراً بطرق محددة فهو لأحد فإن كان مروياً بطريق فهو الغريب وهو الفضل وإن كان بطريقين فهو العزيز وإن كان بثغاثة فهو المشهور هذا التختم الأول ثم قسمنا بعد ذلك الاعهاد من حيث القبول والرد إلى مقبول وردود. وقلنا ان المقبول هو الصحيح والحسن والبردود هو الطعيف بجميع انواعه. فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن. وقد سننا هناك ان الصحيح نوعاني صحيح من ذاته والغير وتدى الحسن حسن من ذاته والغير وقد فرغنا الحمد لله تعالى من الكلام على الصحيح لذاته وإذا كذلك فالعمر تستعف الكرب وقد فرغنا من الحديث الصحيح. لذاته. فكان الطبيعي ان نتعرض بعد ان قلنا منه الحديث الصحيح لذاته. ولكننا نرجو هذا النوع الى ما بعد بيان ومعرفة ما هو الحسن لذاته. وانا تبين لنا الحديث الحسن لذاته علمنا الصحيح لذاته. من تلقى انفسنا. تأمى الحسن لذاته. فاتلت في العلم اختلافا عظيما. الى ركس من عشرين قول. كلهم يبعوا حدا ومنطولا لمعنى الحسن. ومحده. هذه التعريفات اما انها جامعة غير مانعة. وإما أنها مانعة غير جمعة فنطيق هذه التعريفات تعريف النار الخطار مثلا لأن مرض هذه التعريفات العشرين أو أكثر الرقل إلى نوعين فقط مرض هذه التعريفات المختلفة لأن العلم في بيان حد الحديث الحسن وتعريفه مردها الى امرين. فاما تعريف الخطابي فيقول فيه هو ما علف مخرجه. ما عرف مخرجه. واشتر رجاله. هو ما عرف مخرجه واشتر رجاله. وعليه مدار اكثر الحديث. وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء. وهو الذي يقبله اكثر العلماء. ويستعمله عامة الشقهة. ويستعمله عامة الشقهة. لو نضع الى هذا التعريف. وانما هذا التعريف يمثل اتجاه التعريف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 وهي تعريف الامام ابن سليمان الفضاني رحمه الله. قال فيه هو ما عرفه نخاته. هذا كلام غير مانع. لماذا? لان الحديث التحيح معروف النخرة بيضا. بل وكذلك الحديث الضعيف. بل وكذلك الحديث التعريف. معروف النخرة. ولكن شنطان ما بين المعرفتين. فالحديث الثحيح معروف مخرجه من حيث توثيق رجاله وحفظه واتقاله وهذا ذلك. وسلامة رياض كل رامي عن شيخه واشتعاره بذلك الشيخ. واشتعاره بذلك الشيخ. فهذا المعروف المخرج والحديث التعيس معروف المخرج هذا كلام يرد على سليمان الإمام الخطاب تذكرنا راوي معين على الشيخ هذا غير معروف معروف بأنه ضعيف عن ذلك الشيخ على وجه الخصوص كمن يروي من غير العمدلة عن التلاعيب كمن يروي. من غير عبد الله أن يزيد المقرد وعبد الله عن المبارك وعبد الله عن الواد المصري عن الراهعة. فإن أولاد الثلاثة معروف أنهم في معدد الراهعة رواياتهم مستقيمة. وما عداهم رواياتهم فيها نظر. فإذا كان الرارع عن الراهعة من غير أولاد الثلاثة قيل إنه معروف مخرج من لا لرقوة. وانا اذا كان احد الثلاث العباطين الذين كم نعم فانما يقال انه معروف الدخل للصحة والاستقامة. معنا? وحديث قتازة. حديثه قتازة ابن الرعامة البصري. اذا كان يرد على الدخل فتعروف ان حديثه عن الاستقامة. وان كان عن قولهم فتعروف ان نراياته فيه هنا لاجل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 انه هو من ايه؟ من صحيح حديثه. لماذا؟ لان فتاة لم يكن يدلس في حضرة شعبه. في حضرة شعبه. بعد شعبه العنصان. يدلس على موجودين، اه؟ والتنصيح ده انواع وشروع. وكذلك رشيل بن بشير كان يدلسه امامه الناس جميعا لا يضروا بعد ذلك ان يكون ملاكة طالب من الطلبة يختبر ويخبر حديثه ان لا. وكان يدرس نوعا من التمجيس اسم تمجيس العطف. التمجيس او التمجيس كتير بحوالي التمجيس الواحد. العطف اشتمر به شيء ابن مشير. فكان يقول يا تلاميذي و يا قومي الملهه انظروا في هذه الليله ماذا لست فيه عليكم فانت هتفوني فصار يحدث باحاديث كثيره وعظيمه وهم لا يعترضونه ففي اخر المجلس قال يا ترونه ان لم قد نلت عليكم اليوم قال لا. ورى حديث واحد قال والله ما من حديث الا وقدرثت فيه. والله ما الحديث حديث ان لها فيه. قالوا كيف قال انما حدثتكم يوم من اور الميجس الى اخره. therefore قلت حدثنا فلان وفلان حدثنا فلان وفلان حدثنا فلان وفلان. فما قلت في حدثنا فلان وفلان فهنما حدثني. ولا قلت فيه وَفُلَانِ فَلَتْ مُحَدِّثْنِي دعنا هو عطفة الهوية الثانية ام الهوية الشيخ الثاني عليه هو لا على رفقة حدثنا سأمينها كذلك؟ فاهمينها؟ مش قول؟ دلاغتنا لك قول لك حدثني فلان وفلان فقول حدثني فلان لا يحتمل إلا التأثير. إنما قولي وفلان، ها؟ يحتمل تأثير. يحتمل إيه؟ التأثير. ولذلك أن عبأ لا الخبر التأثير قارع وعن و و. تأثير عاصم ذا الواو. على اعتبار اللي عمله هو شيء، هو ده مع من ذا لازم الخبر التأثير. وأنا ما أقولك حدثني فلان وفلان. فانت ما تعطبش الشيخ الثاني على صيرة تحمل او صيرة تحمل على الشيخ الاول اللي هي حزة فان ومانا باين عنه التدريس يوز يتدهم للطوابة اللي هم مش قادرين يفضروا مين الفاظ التدريس يتعلن لهم وإلا لو كان عايز حديثه التدريس ما كان قال كان قال لهم من ما كان قال لهم راضي ما كانش باين لهم اما ايه عن الهديث الموضوع. م. اه اذا التدريس اما ايه عن التدريس احنا لغاية التدريس الا بالحفظ تعريف الاول وهو تعريف الخطار قال اوه ما عريف ان تخرجه فاذا تخرج الحديث اي الطريق الذي يهو في غراوي او الرواح بعضهم عندهم ان كانت معروفا او ان كان هذا تخرج معروف الصفحة فهو لأعتبر حديثه الصحيح معروف المخرج بصحة المخرج وأما إذا كان ضعيفا وأما إذا كان ضعيفا معروف مخرج الضعف فهو كذلك فالإمام الخطابي لما يقول الحديث حتى هو ما أريد المخرجه ده كلام جمع مانع ومسلان ما يقوله لا خير مانع لماذا لماذا صحيحة كذا؟ ما او معروف المخرج بمعروف المخرج انا لما اقول لك حجاتا يا فلان عب ثلاث تقولي يا اهل غريبة او اقول لغريبة يقول لك ده فلان شيخ هلتان لا يروي عن ذلك الشيخ شيخ هلت يروى عنه لا يروى عنه ولا هو معروف ولا مشروط باللواية عنه يبدأ في الحال دي هسميه كلام غير معروف او رواية غير معروفة المخرج غير معروفة مين؟ المخرج اما اذا كان هناك شيخ هو عنه التلميذ ولفت الميادانة والرواية عنه. لما قلنا حدثني فلان عن فلان. ولا اه كده بضبطه. ليه لانه معروف عدة. كما قلنا حديث. ان ذلك التلميذ ان ما روى تخذ علمه عن ذلك الشيخ ما معي? فذا معنى قومنا حديث معروف المخرج. قال واشتوه رجاله. محمد الله. قال واشتوه رجاله. شرط الثاني. والثالث برضو فانا بنت عليه دي المخرج نوبت بيها ايضا على اشتهار الرجال لماذا لان الرجل مشغول مشهور قد Geme تصرح ان التوثيق ولما تطرح يعني جاي لسه حضرتك اللي زاما ان تكون الشوره بايه بتأكيد ممكن تكون التمارين ولا ترن مشهور ده ضعيف فالمشهور كان فالإنسان دائماً أنت كون شؤية إيه؟ آآ زي اللي قال لك أنا لازم وأشتاعد لدي وأشتاعد فبتاعمل إيه قال لك أنا أفكر في حاجة أشتاعد لديها ولو بالسوء ولو بإيه؟ المرمج يخلص ذكره فبالح لديها إذنه فبالح لديها إذنه فاستورى ذكره ولمرمج إحنا نذكره الآن مش كما طب والذي ينصد عندنا لأنه مخلد وموجود في الكتب طلع في ميزذب حتى يقال الى يوم القيامة ذلك الرجل الفلان الذي بارك ميزذب فهو رحال مقصود ان يعني يذكر على نفسه وفي خير خيرا من عدد ذكره فمعروفا يقول فوق عليه ما دار وذكر الحديث وعليه ما دار اكثر الحديث مر منتخب ليه يعني هو الحبيب الحسن عليه مضاور اكثر حديث. وكان وقال ان يقولي ان معظم معظم السنة لم يسبب في الحطوة ولم يسبب دير ضعفه. انما هي وصل بين الصحيح وبين الضعيف. اكلا برضو. وليما لا يكون معظم السنة على مضاور الحديث على الصحيح. لما يكون. ثم ما الذي حضر السنة حتى علمه. انت معظم السنة يدور عليه. على الحد. ما الذي حضرها. هذا ليس في طاقة عام. فجلا عن غيره. وهو الذي يقبله اكثر العلماء وهو الذي يقبله اكثر العلماء. برزوجنا مرضوz. لماذا? لان الذي يقبله اكثر العلماء هو الفقرية. ويستعمله عامة الفقراء. ويستعمله عامة حديث الحسن طيه الحديث من الفقراء. السهدون ايضا. وكان هذا صعيف. ما هو إذا هذا التعريف واجه إليه انتقلات كثيرة واتعزك الحديث الحديث ده هو بيت القصيد في اجتياج المحسسين بيت القصيد في اجتياج المحسسين خاصة الحديث لغيره خاصة الحديث لغيره لأت خلصة ما بين القبول والرزق بين القبول والرزق فمسألة ان تقبل الحديث غير مكارزم يعني الثلاث الاجتماع في قبيل حديث مرده فهناك خلط رفيع خلط رفيع زي مثلا الشذوذ وضيادة الثقر الشذوذ وضيادة الثقر نفاق بينهم ايه؟ لما ليهم نفاق بينهم ايه؟ ان اختلف الثلاث اعود بيبدا. فقال اعود دائما الحديث ان يقبله. فان قبلته فهو من داب جيلا الثقة. وان رجبته فايدا من داب الشهر. من داب ايه? ولما نيجا عند بعض اللي نعبده ايه? هديهم فكذلك الحديث الحسن واقول والحسن لغيري على وجه الخصوص. هذا هو الذي يظهر منه علم مكتب في ذلك الثاني. في ذلك الثاني. لماذا? لأن الحديث الحسن لغيره انما قبله حديث ضعيف. قبل الحديث ايه? ضعيف. ولكن بمجيء من طرق المدعسنة ارتفظ لتعقل ايه? الحسن. لكن ليس الحسن لذاته وانما الحسن لغيره. فمن الذي يرقي الحديث من حبيب الضعف الهدف الحسن. الا ان يكون عالما مكتبدا خبيرا في اقوال الهدارين هذا الثاني. تعريف القطابي في حد الحديث الحكى اللذاته انتقب بنت الغداجة العظيمة. يقول الامام الترمذي في التعريف الثاني. يعني هو يا السنة تدوره عليك. عليه، هو ابو السنة من قبيل الحسن لا من قبيل الصحيح ولا الضعيف هذا قول عليه مدار اكثر الحديث اي معظم السنة انما وسط بين الصحة والضعب يعني حديث الصحة يقول النابس المذي يتعييه من اخر فاللوانك اهنا الان تعريف تعييب الامام الخطار وده الحديث الحسن حديث مهم جدا ولو كان شرحنا الحديث الحسن من قبل الامتحان كنا جمناه في الامتحان إذا كنتم حذراً، فهم؟ لا. طيب. أذا ترنيء يقيل من حسنه، ألا يكون في أذنه ما انتهى بالكذب؟ ألا يكون في أذنه يقول الحديث الحسن هو من لم ير راويه بالكذب، هو من لم يدعي راويه بالكذب، ولو يكون حديثا شاذاً. ولا يكونوا حديثاً شامزاً. وهو من غير وجهن نحو ذلك. وهو من غير وجهن نحو ذلك. فإن نشرح كلامة المدينة يقولي ايه؟ ان الحديث الحدن هو من لن يكون فيه الثناجي راوي مستعمل ايه؟ انا عندي فيه خلق بين الدعمة والرخيل او الجذب في حق الروم. يعني فيه فرق بين روم كذاب وروم منتعب الكذب. مش كماذا؟ وفي فرق بين السارق ومنتعب السلقة. فقول المنتعب السلقة اي لم تثبت عليه السلقة يقينا. وانتما تزور الظنون والشكوك حول الدولي السالق. فكذلك الكذاب الذي يكذبه بالحديث. فإن كان معلوم الكذب ومعلوم الرواية معلوم الرواية من جاهل ايه؟ من والكذب. زي ما يصرف ابن عبد الوافع. ما يصرف ابن عبد الوافع. الترواز ذكروا أيضان الزعبي في, في كتاب ميزال في الجزء الرحمن. وذكر من اخباره العدم الرجالي. احنا كان رجلا اكولا. كان رجلا اكولا وكان يكذب ويستمرر الكذب. مش يستحله? لا. يستمرره. واخده كده حلوانا السلوانا. وكان قريته وعمه وعاش ليأكل. عاش ليأكل ويبع الحديث. ويذوق ازقه في البيوت. كان ثلاثين يوماً ودهاء، فنهش، فقيل إنه ذاب الدور تحت بيته، وكان معه ثلاثين من أصحابه، أو كان معه ثلاثين في ذلك البيت، فكان دوم يصلي نوّا هو ثالث مطر. اراد طارق ذلك سلم رايا سيد في يد وكان صاحب البيت قد صنعهم جهام الثلاثين 30 فرجع واكله ثم سعد وكان شيئا لا يكون لعمل اهو فذهب صاحب البيت وقال ما هذا لا بد من عمل الجن. متعود أن أي حاجة بالزمن ذا. خد الملك العظيم درعًا، والملكة درعًا. ف... الناس، ونكرر الكلام حتى عرفوا أحدها ولن ينسين. قال: أرأيتم ما يفعل؟ قلنا. قال والله الذي أحب عدكم. فقير يقول ما يترى قال آه. نعم! انت اللي كانت نعم! فلن يصدق صاحب البيت! لا يزال يحصل الضرب! فما يترى يصل نداعه كثيرا! ويقول انا ذادي اكلته! وين لم تصدقه! فتنقوه ثانيا وجربه! يعني انا فتعز يعني صدقه كمان! وروح تنقليه! نأكل ذلك الطعام! ميطرة. انت تقول هذا ميطرة يكون محل مدر الناس. اشبيعه محل مدر. فأاتت الي تلك المرأة وقالت يا ميطرة اتقل الله فينا. انا نفت منه اشبيعه فاتقل فيها. فتقول تلك المرأة فكان ما يكفي ميطرة يكفي سبعين نفسه. تبعين نفسه. فقول له يساوي ان هو ممكن يأكل كمان ثلاثين ونصف بها كمان ايه? ويلقى له رجل مئة رغيس فاكدها. ثم يلقى لفيل مئة رغيس فاكدها الى واحدة. فهاته مواصل اكثر يأكل اكثر مئة من الفيل. ونزل بيصا عند قومه. فرمت حباره كالصدار فأخذوا الحبار ونبهوه وشوروه وقدموه له ساكله فلما عرض الانطراف أعطوه ثمنه. أعطوه ثمن الحبار. وهذا ذلك من قصصه حتى انه قيل له يا من سرع كم يكفيك من طعام. قال للبيت اتنبيت وغيري. ومع ذلك الضالبان جدت في التحدث قال من بيتك قال رعيس أو نبيسين ومع ذلك من بيت عيلك قال اخذ واترح اخذ واترح ايو ناويني انا مولور تجار أنا التخميرون ها هذا الذي صرف الحديث في فضل سورة القرآن صورة حديث. سورة الزورة. وضع 14 الحديث. في فضل سورة القرآن قيل له يا ماذا صرف مالذي حملت على ذلك؟ قال وجدت الناس وصرفوا من كتاب الله الى بوضع مالك. فعلمت على صرفه الى كتاب الله. لكن تنفع عن ايه وحدها اللي من ايه من استقامة العمل, العمل على المنابعة واقتصاق الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب السلام كالشيعة والخوارب وغيرهم وإن كان الخوارب فيهم نظر لأنهم لن يكذبوا الخوارب لن يعرفوا مسكذب كانوا أورثنا الشيعة لأن الشيعة ودعوا أحاديث عظيمة وكثيرة في طالب البيت. في طالب البيت. وكل مدليد الشيعة ممتلئة بالكذب. ممتلئة بالكذب والدجل وغير ذلك. ولذلك الاسنة لم يعتمدوا مدليد الشيعة المدفع. لقد غلبوا عليهم الكذب. ياربوا عليهم الكذب. هناك فرص بين الكذب الصريح والاتهام بالكذب فمن يطالع لم يجي يقول انا وضعه فهو اقرار ولا لا وهو دين الديلة فاما ان يعرف الكذب باقرار الكذب او بالقرار هو التي تتبع على اداوه ايه؟ على اداوه كذبة او على اداوه كذبة طيب اذا لم تكن هناك قرينة ولا شاهد يدل على ريالكم فريحة على ان هذا كلام كذب ولكن النفس لا تقرن مع ذلك الى خبر نهايته يا رجل حيد ايه الانتهاء يا رجل حيد الانتهاء وعلامة الانتهاء انني لا اقيد إن هذا الحديث ولا اوهيه اذا النفس تسكت عليه هذه صراحة. ان هو ده اللي في دوره في الانتهاء فهناك فرق بين الراوي الكزام والراوي المستعب الكزام. فالكزام حديث الموضوع. الكذاب حديث الموضوع. اذا كان هناك اثناث في راوي حتى ما عليه اهدو العلم بانه كزام او وطاع ان يلعى الحديث. ويختلقه ويستنعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما هذا الحديث حديث, حديث ماذا؟ موضوع. موضوع. وهو شر انواع الاحديث. لان الكذاب شر انواع ضعف. او شر انواع ضعف. اما اذا لم يثبت الكذب على الراوي فيبقى في محاك الاتهام. وهذا اضعب المستهد بالكذب لا اقول ان حديثه موضوع. ولكن يقول ان حديثه منكر او حديثه باطل. او حديث ايه ده فهناك في كتب الرجال او كتب الترا على الرجال اذا قال مثلا الذهبي مثل عن راوي متهم بانما يترتب الحكم وهذا المصطلح ان يكون ال... ان تكون رواه باطله او ايه او مكره فبو انت تقول نموذجا لا عرفت اليوم لماذا لا انه متهم فقط ولا يكون ايه جزاه فايه فقعوا د في السلامية يقول sposób sau К sapp arith gracie في некоторые من utd Watak Zan Sw reelgs câ cease back esos kolay pause aim au la faint't sure what is going throughfe. لا يكون a ولا prices? يعني covers? Marco Abraham Temeian actually Uno nanas so yeah miraereye my NATこれで there uses عنده غفلة. او نسياد. او وهم. او يكون مخطور. او مجهول الحال. او مجهول ايه الحال. كل هذه عيلة. عيلة. تقصر عن على الانتهام. ده كله على مصابة الانتهام. العيلة دي لو قد في اسناد. العيلة دي. لو قد في اسناد.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 وأنا أصرد أن العلة إنما هي جهل الرأي. فجاهدي الحديث من طريق غيره هذا الطريق فيه راوي مجهول الحديث. فهونا ما أقول هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن رواه إذن فيه راوي مجهول. دخلنا عليه. ثم مع البحث والتدبر وجدت لهذا الحديث طريق اخر من حديث انا طريق اخر من حديث ابن وطريق من حديث عبد الله بن عمر وطريق من حديث سعد النبي رفاع ثم وذكرت في هذه الاثانين فائده في كل اثبات من هذه الاثانين تراوي بمجمل الحديث كان في الايه فلا شك ان كل اثبات على احد وكريم ومجاري اقول بانتظام هذه الاثنتين الى بعضها يرتقي يرتفع الحديث من البعيف منه الى الحسن, الحسن الى الحسن ففي هذه الحالة مسألة الانتقاء مسألة الانتقاء اصدوا عن بعض اصدوا عن بعض فانا قوتي الحديث بما جيه من طرق ايه بما طرق اخر ولم يتوفر الحسن في الحديث لذاته وإنما أداه من, من غيره أي من طرق الضخرى لم تتوفر شروط الحديث الحسن في ذات الطريق وفي ذات الإثنات وإنما اكتسب الحديث بالقوة من مجموع الطرق التي رؤى بها فالإمام الترميذي يقول ألا يكون في إثنات ما نتعلم بالكذب يعني يكون تهمده خفيفا. لا تجعل حديثه منكرم ولا باطلا. ولا ان يكون الحديثه شادا ولا موطوعا ولا غير ذلك. افضل ايه? يقول لك لا بعله خفيفا. تجعل الحديث ضعيفا فقط. ما يقول لديه عدف. ما يقول لديه عدف. لقد نذكرها. يعني الكادر عدف الله ولا مش عدف? طيب. سويا بحيانهم علا ولا مش علا لكن انا عندي ان العلل بحثوها يرتقي وبحثوها ايه؟ لا يرتقي فالكذب لا يرتقي وان انا الحديث من 1000 طريق في كل خارجه هو الكذاب لا يرتقي الحديث لا يرتقي مين؟ الحديث لماذا؟ ماذا؟ لان مخرج الحديث في هذه الحالة يدل على يوم؟ يدل على ان هؤلاء توافروا او انتفق عليهم على الكذب. وهم من الاطل كذبين. فلا يمنع بعد ذلك ان يكون ايه? على الكذب. فلؤى رقم اخرت الحديثين بالوضع ودل اختلاف ودل اذا كان هذا سيء الحب فهذا الحديث يأجى من وجه او وجهين او وصر. وفي كل اثناء روى سيء للحب ولكنهم على الوضع والمعنى تقول انه في هذه الحالة ضبط هؤلاء الرئاس الحديث لذا فهل تسيئ الحفظ يا أخواني ليس سيئ الحفظ ما غالف حفظ انت نفسك بدول ذاكرة ضعيفة ذاكرة في ايه؟ ضعيفة فعن يرزم من ذلك ان لا منك كلام قط؟ هل يجب ذلك؟ وانا دا حكم بالإعجاب وبالرادة مش هوضة؟ وانا دا مثل يقول لي ذاكرة في ضعيفة طيب يا عم الحد احنا نتعار معك على أساس راح على أساسين الأساس الأول ان انت الذي مدردته وأدخلته هناخده منك وانا انت مدردد فيه وشاكك فيه مش هناخده مثلك مش هناخده ايه؟ منك طب علامة كده ايه؟ علامة كده إن انت راجل طوي الهد فلو انك انطرفت بكلامي لضعيف لا يحصقي حتى رجاء من مئة طريق وذا كلام احتمل رب الهلمي ليس انا موقر انت بلل ما اعطرت بلل ما اعطرت لان انت كلامي انت, انت كلامي على انه هنا ان في كل الاشياء في ثاني البساطة. المهم ان يكون فيه فيه في الجنس ناس سواء أولى أو آخر. خذوا تراوي على هذا الصدد. يقول الإمام السني هو لا يكون شاذا ولا يكون شاذا والشذى فمرجعه عندما تناول الحديث الشديد وروى من غير وجه نحو ذلك. خلف الكتابة إلى حد ما جدا جدا ودي الصيصر ودي القذف. يقول ويروى من غير وجه نحو ذلك او مثل. او مثل ذلك او نحوه. طيب اللبس تبني هنا. هو معرف الصحيح او اللي معرف الحسن. كلام جميل. الحسن يريده هو ان يأتي من وجه الاخر. ويقول ليه هو ان يأتي من وجه الاخر على هذه الصفة. على هذه الصفة. الصفة اللي هي ألا يكون في الإزناد من يمتعب بالكذب وأن لا يكون شذب ولا يكون ايه يعني ايه انتقوي الشذور شرط ثم ان يكون في الإزناد من لم يمتعب بالكذب زين يكون مثل مكتور سير الحفظ مجهول الحال حديث مرقبع حديث مرسل, مرسل خذبات وغير ذلك ثم يأشر شرطا وغير ذلك ويقول وأن يأتي ويروى من غير وجه تحويل نحن ذلك او مثله يعني يكون في نفس الضعف ده نفس ايه؟ الضعف ده خطرات او نحو يعني ان يكون الغوء هنا مصطور وهنا عيد وهنا عيد ان يكون هنا انقطاع وان يكون هنا سيء الحمص خطرات هذه العلس كلها من العلس الذي ترتقي فهناك من العلس والضعف ما ارتقي ومن ما رأيه ما لا يرتقي. كما بردنا مثال بالكذب فإنه لا يرتقي. وكذلك النكارة والجدلات لا يرتقي آسه. وعلى سبيل الحظ هو المنظور المسطور والقطاع والإنسان هو العلم التي لو جاء من طرق الكثير حتى بصفر. معي؟ فلذلك التليوذي لما بيعرف هذا التعريف. أنا أقول يا ربي أنه من التليوذي بيعرف الحديث الحسن لغيره ولا لذاته لذاته أنا قلت من قبل ان كلمة لذاته تستلزم ان ارصاق الحسن اجتمعت في ذات الحديث ولم تأتيه من ايه من الخارج الذاته تعريف الغلام التبريدي ده وتنزل على الحديث الحسن لغيره الذي يعتار الحسن من الغير ها؟ انه يعرف الحديث الحسن للذاته غير غير لهذا الغريه؟ تبريل دليل وهو من غير الوجه وهو ايه؟ من غير الوجه وهو من غير الوجه واذا كان يعادل الحديث الحسن لذاته ما كان شأنه يهوه من غير الوجه لان هذا شرطه يحدي الحسن عند البيان قد تبنجه فلين ذلك نبري. على هذا هو عادل في الحديث الحسن فما جاء تعليم الحذر الحسن ذاته اللي هو اللي في الدافع يفصل لا في النزاع يقول الصحيح هو أن طلعت له بنقل العدل الطبيعية عن بنقل عدل كامل بنقل عدل كامل حتى حيث تريث أو زين أو شيء الحديث الصحيح هو ما اتفعل تنذور. الحديث الصحيح هو ما اتفعل تنذور. انا معقول حديث مرة. الحديث الصحيح هو ما اتفعل تنذور بنقل العدل التان من دم. وحطه تحت كلم التان بدي علامة ترضي. على ايه؟ ترضيك جاء بيبنا الشيخنا الشيخ حامل صحبتات المصطفى عارضيها؟ صحبتات المصطفى صحبتات ها؟ ها؟ كتبولي لها فباد؟ ده دي أخط المصطفى تعمل قولي لها قولي لها قولي لها يا صف يقولي تحتها قالوا اضطوب خدقوا لك اخلوا اضطوبين الصفقتين نعلك دا كانت من على الطرف اللي يحط الالم على الكتاب ويصيره كتاب يعني ان ايه من دابل تعليم الطرف كان دائما انا فشوف طلب حول الالم الكتاب ويقول له طب ما احطي جزمتك احسن يم على هالجزمتك تتقى واضحة وضيينة على الصفحة ان ما ممكن تعمه فما توصلش اليه شيخ كان ارطاله جديدة جيدا يعني خلت برك فطبعا يعني الالم لو هو في الكتاب والاذل هو تحط في الرف يمسخ الكتاب فراه الثان هو اللي يعني بعد احترام الكتاب لان عدد من الاذب الذي يلزم طالب العلم طالب العلم يلزمه معرفة الاذب مع ربه ومعرفة الاذب مع شيخه ومعرفة الاذب مع اقراني في المجلس ومعرفة الهدب مع الناس عوما ومعرفة الهدب مع كتابي الذي يتعلم منه فهذا من معرفة الهدب مع الكتاب الذي يتعلم منه اللي سوهينه اللي سوهينه وباليانته تدخل والتدخل أول ذلك حيث في جرامة ابن حجر الحديث يقول هو ما اتصل من اقل العدل <تصفيق> سامنا انت عن نسلي كلا منتهى من غير شذوذ وراء الله انتوا تكتبوا مش احنا كتابنا الكلام ذا كده مش من حوالك انتوا شون كتابنا الكلام ذا الهاتف انتوا يكونوا حافظونا باكا حدا مش تاهم طيب ولا انت ثم يقول الحفظ ابن هذا الشاهد داخل اللي يقول لي احنا في الصحيح مش احنا في مش في الصحيح. انا عربت في حتى اطبح بي لي ايه في الحزن يقول الامام ابن هنر فإنخص الضد فالحزن لذاته فإنخص الضد فالحزن ايه في بذاتي. اي مع استكمال تقيل الشروف مرآل الحزن من الصحيح ومنطفر ثمته بنقل العزن كامل ذاته اعنت لي الى المنتهى وهذا التطور الثلاث من غير الشتوذ المولايه كده خمت سلط قال فان خط الضبط بل حذر وليه لذاته اذا الطرق بين الحديث الصحيح الذي عادة للحق بالعدد وبين الحديث الحذر لذاته بالضبط فان كان الضبط كم القمة فبالحديث صحيح, صحيح. ووإن خفت دم خلده مش إن عدم التعب خطرت خفت التعب تسبب خدم لي لماذا فيه؟ فإن خفت دم تسبب خدم لي عن كيف إن خفت دم؟ لأنها عن درجة ثق إلى درجة إيه صدوق عن درجة إيه صدوق؟ مش بس لا صدوق لا ليس بحديثه من او ليس به من او يعتبر بحديثه او يعتبر بحديثه او صالح للأصبار او غذر للصاب التي ذكرها إيه؟ ذكرها اهل العين لذياني ان هذا الراوي نزل من اعلى الضبط الى المسائل اقل شوية لم ينزل الى بعفل لم ينزل الى سوء الحفل والغفلة والاختلاط وهو عندما هذا لا هي درجة. هذا درجة واحدة. لأنه ضبط ده ترت اجراعه. ضبط ترت اجراعه. ضبط اعلى وضبط اتنى وضبط وسط. فالضبط الاعلى هو الحديث الصحيح. والضبط الاتنى هو الحديث الايه الطعير. وضبط الوسط هو الحديث الايه الحزن. هو الحديث الحزن اللي فما يعني. فارهاني لو لما يجي للإثناد كل رواه ثقات. إلا رواه واحد. واحد في إثناده إلا إلا رواه واحد صفوق. إثناد مكون من خمس رواه. كل منهم جروا على شيخه أربعة ثقات وواحد صفوق. في الحرب يا أولو الحديد هاي ايه؟ حسن الفاتح. حتى مو جزائي فاي ايه قيمه لذاتي هنا لما هو في راس مين من سعيد في راس مين مش محتاج كان دخلتني قد ايه منين من طرق اخرى فان ما توفرت فيه اسباب الحديث الصحيح الا شرط الضبط لانه لم له عباده تستحق التثقيف كتابه الامانه الضبط كويس ولا ما تقبل الزواج وصادق الروايه لا ثقة روايه قال لك ده ده زمان بس انا عندي ايه خمسه ثلاثه ثلاثه شويه, شوية. عرف الحديث تعريفا يتناسب والحديث بقى الحكم بالغير هو اللي غير طيب لما عرف على اذاكي والله يا اخي يا ما شاء الله عليكم محضرين اهو تتقول على التعريف اللي نادي التلميذي وما اذا كان قد روى على التلميذي الكثير، الإمام الكثير ينكر ان اقام الالهه الكثير الالهه بكثير بينكر ان ذا تعريف التلميذي وقوله ذكر ده عارف التلميذي تعارضك في اي كتاب وفي وجيه الناس وجيه الناس سبحان الله كانت ترك الأول للآخر يأتي من بعد الولاد يقولون ان هذا في آخر كتاب العلل الذي في سننه يعني قمت عليه العراق العراق رب عليه وقال له الكلام ده الزي انت لا تعرفوش بتعرفوش. الكلام ده موجود في كتاب العلل ليقول الترمذي كتاب العلل فيه اللي هو بالتركيز يصنّفه في آخر كتاب السورة بداعه يعني آخر جزء من كتاب السورة في مجلس الغانس هتلاقي كتاب العمل لنميه بالترميذي ثم الشيء الشيخ عبدالشاكر على الرحمة الله اللي قلت على بروس خلصين سنة وهقول لا دا الكلام ده مش موجود في الهدية فقط. دا موجود في السورة النفسة موجود فيه؟ في السورة النفسة فبعد حديث معين قالت الترميذي هو الحديث الحاكم العندة أو وكيد وكيد هذا التعريف وده كهذا التعريف. فكذلك الأول للآذة. وهذا الوضع في عالم الصنف لأولاقة التعريفات. تعريفات أخرى بعد الحزن. تعريفات أخرى للحزن. تعريف الترجاوز. الترجاوز في كتاب العلم المتنعية وفي كتاب الموضوعات قال الحديث الحزن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل. هو الذي فيه ضعف قريب محتمل طب ما حكيت قريب محتمل في مسألة زيت في مسألة زيت لما كان قريبا محتمل عين لا تبقى قريب محتمل عين إيش كمان ولا لأن علماء السوء اختلفوا في مسألة الحب على الرجال ثم هذا كذا وفي نفس الوقت يقول عنه غير ضعيف ماذا؟ ولن يقول تعريف يقول تعثر تقي و غير يقول لعب تعثر تقي و ذلك. فلا بد تعريف الوضع الجوفي بعد الحديث الضعيف. هو ما كان بعد حدث حسن هو ما كان فيه خلافاً كذى هو ما كان فيه و ضعف قريب محتمل. الكلام ده ينزل على تعريف الترمذي ولا تعريف حافظ النحاس. على طريق الترمذي لله يوضمني انت قلتنا حقا تنزى يا رب تنزى يا رب تنزى شيف انا اعيز هذا الكلام. يتلزل على تعريف الترمذي التعريف الحفظ من الحدا تنزى الحافظ الحفظ من الحدا تنزى قال ذلك لك ما محظن وهذا ما على كلام الترمذي يا اخوة انتو انا مصابقه وصابقه ايوه مش كل اللي يتحرك ولا يتحرك فقط تدري فيها خلي بيانا ده هو يقول ايه حتى انه ما كان فيه ضعب وضع في قريب نجتمل. ما احنا وجدنا بيكي اكبر ده انا وضع في دائمين وده وهو ما لا يهتمل. كان يحتمل سيرتقل الحفل لغيره. سيرتقل ايه؟ الحفل لغيره. وإذا كان يحتمل يلحق بالبرافيل والملاكين والمباعات. بل في الكلام. نعم. تعريف الحافظ ابن حذر. هل هو الحافظ ابن حذر كان بيعرف الحديث الضعيف الذي داعف الطريق مهتمل؟ كان يعرف الحديث الذي ينزل على المرتبة الصحة ثاني ضيارة. ها؟ إذا هو كان يعرف الحديث الحتن الجاسر. الحتن المين؟ حداث. أنا في ذلك جاوزي يعرف الحتن اللي غيره. زي سبيد الوضع. لما قال الحديث الحتن عندي هو من لم يكن فيه الثاجراء المتاعب الكذف ولا يكون شافا ولا معللا ويروى من غير وجه ذلك أولاك. فأنت بقى كلمة ويروى من غير أو من وجه آخر كذلك نحو وامر يدل على نوعين عارف حث الحكم ايه صغير وكذلك الامام يعرف حث الحكم ايه صغير صغير ده ده افادت حث الحكم لذاته او هو, هو تعريف الحكم الحث تعريف الحافظ عند حث يتبنى عند الان حديث حث الحكم لذاته وحكم ايه فالحديث لذاتي هو ما نزل فيه عن مرطلة التنسيق لما أخذ مرطلة الصدق والأمانة معايا؟ وعند الحديث الحسن لغيره هو الذي يأتيه الحزن لا من ذاته وفي نفس الاثنات وإنما من تجموح الأثنين والطرق التي رأى فيه أول وبيعة ذلك الحديث وبيعة ذلك الحديث عشان تسمعينه قامت ذا ايه يعني؟ عشان نختم الشيء محمد موجود وقالناها هيجي بعد كده الحظ من الطرح الحظ يعني يلف شعب هذه التعريفات ويقول وانا نظرت بهذا بهذه التعريفات كلها اتدى تتبع على قسمين ما تتبعوه؟ على قسمين قسم يتنزل على الحديث اللي ذاتي وقسم يتنزل الحديث الايه؟ الحديث اللي غير سنأخذ هذا ان شاء الله تعالى في محاضرة لنقائنا